فُرِجَتْ وإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وإِذَا الرُّسُلُ عُقِتَتْ لَأَيِّ يَوْمٍ أُجْجِلَتْ لِيَوْمٍ فَصْلٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمٍ فَصْلٍ وَإِنُ يَوْمَهِ ألم أَلَمْ نُهْلِكَ أَوْلِيَّهُمْ ثُمَّ نتبعهم 119. ويل يومئذ للمكذبين 110. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم لقدرنا فنعم القادر ويلو يومئذ مكذبين ألم نجعل الأرض كفاثا أحياء وأموت وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم وأسقيناكم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 كأنه جمالة صفر ويلو يوم هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويلو